باس نطاشي تطرباكو و يلمحوش و نسقى ليكم خشي يغنونا تعشق فيا بلا ما نعرفهما جاني خبرهما مرضتا على محطوني لادره معول من روح اسني عونيه وكان مريا لو كان اسب والله يا المغرومه ما تخليك شيء ضيعت الغني عمري يا اللي ستي القلبية سمعت بخبرك انا و بكان ايه و يا نار قريتها ايه بنت موه جيتك نجري انا شفيتيني ايه كنتي بالعشق مرهداء ولا انا مو موه انا خيكا عمري لا تلومينيش عندي خليق اغط غيرها ما نعشقشي وان علاش تبكي يا حنبوك ما تزيديش الى بكتان اغط عارف ما نسكتشي وان Sin عاونك صراني قبلك راني نبغي شحال نخبرها مرضت تاع على علاش عطوني نروح لها خايف اسني عاوني وكان مري لو كان عزب والله يا المغرومه ما تخليك شي قاعد تغبني عمري يا اللي سكن قلبي قاعدي بغموات اي اي اي نحسن عونك صرالي دي الشي قبلك ما دي الشينا ولاي نبغي هوا شحال سوفريت كي مغره صارلك لك عهد وحلفت انا ما نفرق هوا